فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إلى بلغة الحرقوم وأنتم حين إذ توضون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن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 بَنُوزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْنِيعُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لَهُ حَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم